وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه وقرره بطرق متنوعة منها إخباره وهو أصدق القائلين ومع إكثار الله من ذكره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 الثامنة من القواعد الحسان تفسير القرآن للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وهي في طريقة القرآن في تقرير المعاد وبدأها بقوله وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد، فهذه أصول ثلاثة متفق عليها في نبوة جميع الأنبياء، متفق عليها في نبوة جميع الأنبياء، ولا خلاف بين نبي وآخر في شيء منها، بل هي أصول متفق عليها التوحيد والنبوات والمعاد. الرسل كلهم متفقون على هذه الاصول الثلاثة وبيانها وتقريرها في كتاب الله جاء من طرق كثيرة وأساليب عديدة وقد مر معنا في قاعدة مستقلة بيان طريقة القرآن في تقرير التوحيد ومر معنا أيضا في قاعدة مستقلة بيان القرآن ل طريقة القرآن لتقرير النبوة نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام وهذه القاعدة في طريقة القرآن في تقرير المعاد والرد على من أنكر ذلك وزعم أنه لا بعث ولا نشور ولا حساب ولا عقاب فالقرآن قرر فيه المعاد من طرق كثيرة وبأساليب عديدة وببراهين متنوعة براهين نقلية إخبار الله سبحانه وتعالى وأصدق القائلين بذلك وبراهين حسيه وبراهين عقلية وكل ذلك سياتي معنا فيما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى من طريقة القرآن في تقرير المعاد. قال وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه وقرره بطرق متنوعة أكثر من ذكره أي المعاد والقرآن مليء بالآيات التي فيها ذكر المعاد اجمالا وتفصيلا فتجد آيات فيها ذكر الباعث ذكر اليوم الآخر ايضا ذكر في القرآن اسماء كثيرة جدا لليوم الآخر وهي أسماء وأوصاف مثل اليوم الآخر ويوم القيامة ويوم البعث ويوم التناد ويوم التغاب إلى غير ذلك من الأسماء أسماء كثيرة ذكرت لذلك اليوم وهي أعلام وأوصاف وهي أعلام وأوصاف أعلام تدل على مسمى واحد ويوم واحد وأوصاف لأن كل اسم منها يدل على وصف معين لذلك اليوم وكثرة اسماء ذلك اليوم في القرآن وكذلك في السنة دليل على كثرة أوصافه دليل على كثرة أوصافه وأيضا ما يكون فيه من أحوال وأهوال وشدائد وامور عظيمة فظيعه ولهذا تعددت اسماء اليوم الآخر دالة على عظم شأن ذلك اليوم وأنه يوم عظيم فالقرآن جاء فيه ذكر اليوم الآخر ذكرا واسعا ومتعددا وكما أشر جاء ذكره إجمالا وجاء ذكره تفصيلا في القرآن آيات كثيرة تفصل ما يكون في ذلك اليوم بدءا من إدراج الإنسان في قبره ثم مرورا بالبعث والنشور والقيام والحشر والميزان إلى غير ذلك فهذه ذكرت تفصيلا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو معنى قول الشيخ رحمه الله قد أكثر الله من ذكره في كتابه وقرره بطرق متعدده بطرق متنوعه قرره اي قرر جل وعلا المعاد وبعث الناس وقيامهم لرب العالمين بطرق متنوعه أي تنوعت براهين القرآن ودلائله وحججه وبيناته على قيام الناس لرب العالمين ذكر في القرآن براهين كثيرة والآن يبسط الشيخ رحمه الله تعالى طريقة القرآن في تقرير المعاد وهذا نافع للمسلم تدبروا هذا الموضع وفهموا نافع له من جهتين الجهة الأولى معرفة الإنسان بالمعاد ودلائله وبراهينه هذا زيادة إيمان وتثبيت لأصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين لأننا كما نعلم جميعا أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله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 فقد ظل ظلالا بعيدا فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان وأصل من وصول الدين فكلما كان العبد أمكن في معرفة أدلة ذلك اليوم وبراهيله كان ذلك فيه قوة في إيمانه وتثبيتا لهذا الأصل العظيم والأساس المتين وإذا قوي إيمان العبد باليوم الآخر وقويت براهينه عنده وحججه ومعرفته بهذا الأصل كان لإيمانه بهذا اليوم أثره عليه في عبادته وفي سلوكه وفي معاملته وفي أخلاقه ولهذا من يؤتون يوم القيامة صحفهم باليمين يذكرون أن ذلك ثمره ثمرة إيمانهم بالله وباليوم الآخر إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أي مشفقين من البعث من الجزاء من الحساب من القيام بين يدي الله تبارك وتعالى فأما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم مقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابية. ظننت أي اعتقدت فهذه العقيدة التي لازمت قلبه في الدنيا وتمكنت في فؤاده جعلته يستعد لذلك اليوم ويتهي إني ظننت اني ملاق حسابها يعني اعتقدت عقيدة جازمة وايمانا راسخا أنني سأبعث وأنني سأقب بين يدي الله سبحانه وتعالى فإذا هذا الإيمان بالباعث واستحضاره في القلب له أثره العظيم على العبد في عبادته في اخلاقه ولهذا تجد آيات كثيرة وأحاديث كثيرة يأتي ذكر اليوم الآخر في مقام الترغيب والترهيب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فل يقول خيرا أو ليصمت فليكرم ضيفة فليفعل كذا أحاديث كثيرة جدا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم فياتي ذكر الإيمان باليوم الآخر في مقام الوعد والوعيد التغيب والترهيب ذكر الأعمال الصالحات والنواهي كل ذلك لأن إيمان العبد باليوم الآخر يسوقه إلى فعل الخيرات واجتناب المحرمات والمنكرات اني ظننت أني ملاق حسابي وقد قال العلماء رحمهم الله ومنهم مصنف هذا الكتاب ان الايمان باليوم الاخر على درجتين ايمان الناس باليوم الاخر على درجتين ايمان راسخ ايمان راسخ وايمان مجز ايمان راسخ وايمان جازم ايمان راسخ وايمان جازم الايمان الجازم هو الحد الذي لا يقبل من الإنسان إيمان ولا يقبل منه عمل إلا إذا وجد هذا يسمى إيمان جازم يعني لا شك فيه ولا ريب ولهذا يطلب من كل مسلم أن يكون على إيمان جازم بالبعث والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى ولا يكون عنده شك في ذلك فإن وجد شك أو ريب لم تقبل صلاة ولا صيام ولا حج ولا أي عمل من الأعمال قال الله سبحانه وتعالى: "ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله" فالكفر بالإيمان أو بشيء من أصول الإيمان محبط للأعمال مبطل لها فإذا الإيمان الجازم هو حد لا بد أن يكون موجودا في كل مسلم فمن لم يكن فيه هذا الإيمان الجازم بالبعث لم ينتفع بأعماله ولم يستفد من طاعاته هذه الدرجة الأولى الثانية ويأعلى منها الإيمان الراسخ باليوم الآخر والإيمان الراسخ يأتي من قوة البراهين التي يعلمها العبد واستحضاره لحجج هذا اليوم وبيناته وعنايته بهذا, الـ بهذا, الـ بهذا الـ الأمر عناية كبيرة واهتمامه به دراسة وذكرا واستحضارا وفهما وإذا وجد في القلب الإيمان الراسخ باليوم الآخر تصلح أحوال العبد وتزين أعماله وتطيب نفسه وتقوى صلته بربه سبحانه وتعالى. هذه الفائدة الأولى. هذه الفائدة الأولى في معرفة حجج وبراهين اليوم الإيمان باليوم الآخر أن يقوى إيمان الشخص في نفسه. أما الفائدة الثانية. فأن يكون ذلك علم العبد به يكون ذلك سلاحا معه يرد به على المبطلين ويزهق به شبه الضالين ممن يثيرون بين وقت وآخر شبهات كاسدة وعقليات فاسدة ينكرون بها بعث الأجساد ويزعمون أنه لا بعث ولا جزاء ولا حساب في تخرصات عقلية وظنون باطلة يلبسون بها على الجهال فإذا عرف العبد الحجج والبراهين والدلائل النقلية والحسية والعقلية على ذلك اليوم يصبح بيده سلاح سلاح يقطع به حجج المبطلين وشبه الضالين ويزيح به ركام الضلالات التي تنشر بين وقت واخر فهذه الحجج التي يسوقها الشيخ رحمه الله تعالى هنا مفيده للمسلم فائده عظيمه من هاتين الجهتين قال رحمه الله منها أي من طرق القران في تقرير البعث والجزاء والحساب إخباره وهو أصدق القائلين إخباره وهو أصدق القائلين يعني إخباره سبحانه وتعالى بأن هناك بعث هذا يكفي والقرآن في آيات كثيرة جدا يخبر جل وعلا وهو أصدق القائلين بأن هناك بعث وجزاء وحساب و... وانت تقرأ القرآن يمر عليك عشرات بل مئات الآيات التي تقرر ذلك فهذا حجة وطريقة من طرائق القرآن في تقرير البعث إخبار الله سبحانه وتعالى بذلك إخباره جل وعلا بذلك قال ومع اكثار الله من ذكره يعني من ذكر البعث فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه في ثلاث مواضع من القرآن أقسم الله سبحانه وتعالى على أن هناك قيام وأن هناك يوم آخر, آخر وأن هناك بعث وجزاء وإذا طالعنا القرآن نجد الآيات التي فيها إقسام الله سبحانه وتعالى على اليوم الآخر والبعث والجزاء أكثر من هذا العدد أكثر من هذا العدد الآيات التي فيها القسم بأنه سبحانه وتعالى يقيم الناس وأن هناك يوم آخر وأن هناك باعة وجزاء الآيات في ذلك أكثر من هذا العدد مثل ما جاء في أوائل الطور وأوائل الذاريات وأوائل القيامة وموابع عديدة من القرآن الكريم فيها قسم الله سبحانه وتعالى على ذلك اليوم وفي الداريات لما بدأها جل وعلا باقسام بعض المخلوقات والداريات ذروة فالحاملات وقرة فالجاريات يسرة فالمقسمات أمر إنما تعدون لواقع إنما تعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إلى أن قال جل وعلا فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون هذا قسم من الله سبحانه وتعالى فالشاهد أن القسم في في القران على البعث واليوم الاخر تكرر وقول الشيخ هنا رحمه الله في ثلاثة مواضع كانه الله تعالى اعلم يشير إلى فائده نبه عليها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان لأقسام القرآن هو كتاب نافع جدا جمع فيه رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأقسام التي في القرآن وفصل فيها تفصيلا لا تكاد تجده في كتاب آخر فذكر ابن القيم رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه في القرآن الكريم أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع قال ابن القيم لا رابع لها في ثلاثة مواضع لا رابع لها فالمراد بالثلاثة المواضع التي يشير لها الشيخ أي المواضع التي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد محمد صلى الله عليه وسلم أن يقسم على البعث ويقول سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون والموضع الثاني قوله سبحانه وتعالى ويستنبئونك احق هو قل بلى وربي قل اي وربي والموضع الثالث في اول سوره سبا قال جل وعلا وقال في اول سوره سبا وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى ورب لتأتينكم عالم الغيب وقال الذين كفروا لا تأتين قل لا عالم الغيب فهذه مواضع ثلاثة من القرآن الكريم امر الله سبحانه وتعالى فيها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم على البعث في رده على المنكرين له في رده على المنكرين له الذين يزعمون ان لا بعث الذين يستنبئون هناك بعث الذين يدعون أن لا باث يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه في هذه الآيات الثلاث يقول ابن القيم لا رابع لها يأمره جل وعلا فيها أن يقسم على ذلك بالله سبحانه وتعالى بلى وربي, وربي كل ذلكم قسم بالله سبحانه وتعالى على البعث والجزاء أما الآيات التي يقسم الله سبحانه وتعالى فيها على البعث وعلى الجزاء وعلى اليوم الآخر في أكثر من هذا العدد فإذا لعل مراد الشيخ رحمه الله تعالى بقوله وقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع في كتابه أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسم عليه وبمناسبة الآية وهي في في سورة الداريات قوله قول الله سبحانه وتعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون أروي لكم قصة مفيدة وقد ذكرها ابن قدامة المقدس رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم عن الجاحض ورجل معروف بالرحلة والتجوال ففي بعض رحلاته يقول رأ... رأيت أعرابي يقول رأيت أعرابيا جلف رأيت أعرابيا جلف ومعنى جلف يعني فض وغليق فيه فضاضة وفيه غنضة هو. يقول رأيت أعرابيا جلف على بعير فسلمت عليه فقال لي ممن الرجل عفوا ليس الجاحظ الأصمع الأصمع قال من من الرجل قلت من بني الأصمع قلت من بني الاصمع قال من الرجل قلت من بني الاصمع قال لعلك الأصمع يعني مشهور كان في في زمانه قلت أنا هو قال من أين جئت العرب يسأله قال من أين جئت يسأل الأصمع قال من أين جئت قال من جئت من بلد يتلى فيه كلام الرحمن جئت من بلد يتلى فيه كلام الرحمن فقال الاعرابي اول الرحمن كلام يتلوه الادميون اول مره يسمع بهذا اول الرحمن كلام يتلوه الادميون اول مره يسمع ان هناك كلام لله يتلى ما سمع بذلك قبل قلت نعم قال اسمعني شيئا من كلام الرحمن قلت انزل عن بعيرك الرجل فوق البعير ويتحدث معه وهو على الأرض قلت انزل من بعيرك فنزل يقول فبدأت أقرأ عليه من سورة الذاريات حتى وصلت إلى قوله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء رزقكم وما توعدون يقول فلما قرأت هذه الآية قال او هذا كلام الرحمن قلت اي والله هذا كلام الرحمن قال امسك بعيري يقول فما سكته فنحر ثم قال لي ساعدني في تفريق لحمه يقول واخذ يفرق لحمه على الناس وعلى المحتاجين ثم ودعني وهو يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فعجبت أن هذا الرجل فهم من الايه وجاءوا من اليقين بهذه الايه شيء لم يكن عندي شيء لم يكن عندي فحصل عنده قوه يقين بالله لما قرى الايه ففي السماء رزقكم وما توعدون فنحر بعيره الذي يركبه ووضع من ان رزقه عند الله سبحانه وتعالى ومضى وهو يتلو الايه فوفي السماء رزقكم وما توعدون يقول ثم لقيته بعد سنتين عند البيت عند الكعبه فعرفته وعرفني فقال لي قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا حصل خيرا من يقينه وثقته بالله سبحانه وتعالى وقوة توكله على على الله ثم قال لي اقرأ علي من كلام الرحمن يقول فقرأت عليه من سورة الداريات حتى وصلت إلى قوله سبحانه وتعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما ما أنكم تنطقون فقال سبحان الله ومن الذي أغضب الجليل وألجأه إلى اليمين من الذي أغضب الجليل وألجأه إلى اليمين يعني لو أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى دون أن يقسم نحن نصدقه من الذي أغضبه حتى جعله يقسم على ذلك نحن نصدق ربنا بدون أن يقسم من الذي أغضبه وألجأه إلى اليمين فهذا من الإيمان وقوة الإيمان الذي يسوقه الله سبحانه وتعالى لعبده أحيانا العبد يسمع الآية ويكون يسمعها لأول مرة فيلقي الله سبحانه وتعالى في قلبه من فقهها وتحقيق الإيمان بها ورسوخ ذلك ما لا ما قد لا يكون بعضه عندما عندما نعلمه هذه الايه أو ذكر له هذه الايه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الشاهد أن في القرآن الكريم آيات فيها اقسام الله سبحانه وتعالى على البعث وجاءت في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى قال الشيخ قبل هذا في أول هذه القاعدة ذكر التوحيد وذكر الرسالة وذكر أمر المعاد وهذه الأمور الثلاثة كلها وهي أعظم شيء في القرآن كلها أقسم الله عليها في القرآن أقسم على التوحيد وأقسم على النبوات وأقسم على المعاد أما قسمه على المعاد مر معنا وقسموا على التوحيد في قوله سبحانه وتعالى والصافات صفاء فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى إن الهكم لواحد رب, الس... رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارك فهذا قسم على التوحيد وفي أول ياسين قسم على النبوة ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين فهذه الأصول الثلاثة المتفق عليها بين شرائع الانبياء الأنبياء أقسم الله سبحانه وتعالى عليها في القرآن، أقسم على التوحيد في أول الصفات، وأقسم على النبوات أو نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام في أول ياسين، وأقسم على المعاد في أول الطور وأول الداريات والقيامة وغيرها من آي القرآن الحكيم. نعم. قال ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيء فإعادة العباد بعد موتهم فرد من أفراد آثار قدرته ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا النوع الثاني من أنواع أدلة القرآن وطريقة القرآن في تقرير المعاد تقرير المعاد بذكر قدرة الله وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فالإيمان بالقدرة، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير كاف في إثبات المعاد، كاف في إثبات المعاد، ولهذا يذكر الله سبحانه وتعالى القدرة في في في مواضع كثيره من القرآن في سياق تقرير المعاد، مثل قوله قوله سبحانه وتعالى وترى الأرض هامدة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور فياتي ذكر القدرة وسيمر معنا أمثلة أخرى عديدة قريبا. يأتي ذكر, يأتي ذكر قدرة الله سبحانه وتعالى في سياق إثبات المعاد. فالله سبحانه وتعالى القدير على كل شيء الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء من أفراد قدرته أن يبعث هذه الأجساد أو من العدم وخلقها بعد أن لم تكن ووجلوا على قادر على أن يبعث هذه الأجساد بعد. موتها وأن ينشرها بعد البلاء وهو جل وعلا على كل شيء قدير فهذا نوع من أو طريق من طرق القرآن في تقرير المعاد وسياتي أيضا إشارة إلى بعض الأدلة على ذلك نعم قال ومنها تذكيره العباد بالنشأة الأولى وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة ثم ذكر هذه الطريقة ويتذكيره العباد بالنشأة الأولى تذكيره جل وعلا العباد بالنشأة الأولى فهذه طريقة من طرق القرآن في تقرير المعاد والبعث يذكر الله جل وعلا في مواضع من القرآن الكريم بالنشأة الأولى وخلق الإنسان بعد أن لم يكن هل أتى على الإنسان حين من الدهل لم يكن شيئا مذكورا إن خلقنا الإنسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فتذكير الله سبحانه وتعالى بالنشأة الأولى هذه طريقة من طرق القرآن كما بدأنا أول خلق نعيده كما أنه سبحانه وتعالى أوجد الإنسان من العدم قادر سبحانه وتعالى على أن ينشره وأن ينشئه وأن يعيده بعد أن يموت فهذه من طرق القرآن في تقرير المعاد ولنقرأ هذه الطريقة في الآيات التي ختم الله سبحانه وتعالى بها أواخر سورة ياسين الآيات التي ختم الله سبحانه وتعالى بها أواخر سورة ياسين وهذه الآيات نقف معها وقفة لأن فيها أنواع كثيرة من الأدلة على البعث والقيام بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى ولنتامل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 المراد بالإنسان هنا منكر البعث الذي يزعم أن لا بعث ولا قيام بين يدي رب العالمين ولا جزاء ولا حساب فيقول الله سبحانه وتعالى اولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وهنا يأتي العجب الذي هو في غاية العجب من حال هذا الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى من نطفة من ماء مهين وهو يعلم ذلك ولما يسأل أي إنسان ما أصلك يقول اصلي نطفة من ماء مهين ثم بدأت هذه النطفة بقدرة رب العالمين سبحانه وتعالى تتحول من طور إلى طور في أطوار سبعة نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم تكسى العظام لحما ثم يخرج إنسانا سويا فينشا في أطوار وهذه الأطوار كلها بقدرة الله سبحانه وتعالى ثم إذا كبر وترعرع وأصبح له لسان فإذا به خصيم مبين ينازع الله سبحانه وتعالى في أقداره ينازع الله جل وعلا في أقداره هذا من أعجب ما يكون في حال الإنسان يخلقه الله سبحانه وتعالى في هذه الأحوال وفي هذه الأطوار ويوجده في هذه النشاه ثم إذا أصبح له لسان ونطق وكلام يخاصم ويجادل ويتطاول على مقام رب العالمين وقدرة الخالق العظيم سبحانه وتعالى ماذا يقول قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه هذا من العجب وضرب لنا مثلا ونسي يعني نسي خلق الله سبحانه وتعالى الأول وإن له من العدم وإلا لو ذكر خلق الله سبحانه وتعالى لا لما جاء على لسانه مثل هذا الكلام الباطل وضرب لنا مثلا ونسي خلق ما هو المثل ذكره الله قال من يحيي العظام وهي رميم شك في البعث وانكار لقدرة الله سبحانه وتعالى قال من يحيي العظام وهي رميم والمثل المضروب هنا أن هذا الإنسان الكافر الممكن للبعث قاس قدرة الله سبحانه وتعالى بقدرة المخلوقات ولهذا استبعد استبعد واستحال أن تبعث هذه الأجساد بعد أن أصبحت رميما وقال ذلك بناء على قياس لقدرة الخالق الجليل على المخلوق العاجز ولهذا قال من يحيي العظام وهي رمين فبدأ جل وعلا يذكر البراهين وتابع تأمل هذه البراهين وهي ستة براهين ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذا السياق المبارك فالرد على من ينكر البعث ويدعي أنه ليس هناك بعث ولا نسور فذكر جل على البرهان الأول قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قل يحييها الذي انشاها أول مرة هذا البرهان الأول فالرد على من ينكر البعث يقال له الذي يبعث الأجساد بعد البلا هو الذي أوجدها بعد أن لم تكن كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده مثل ما انه خلقهم من العدم يوجدهم سبحانه وتعالى بعد البلة فهذا الدليل والبرهان الأول قل يحييها الذي أنشأها أول مرة البرهان الثاني قال وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم فهذا برهان ثان على البعث وهو علم الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات كلها والكائنات جميعها وهو جل وعلا عالم بها أينما كانت وإلى أي مصير صارت وهذه الأجساد بنيت وتنوع فيها البلا منها ما أكله التراب ومنها ما أكله السباع وتحول إلى بعرا ومنها ما أحرقته النار وتحول إلى رماد ومنها ومنها ومنها الله سبحانه وتعالى عليم بكل ذلك عليم بكل ذلك عليم بكل المخلوقات فوجل وعلا أحاط علما بالكائنات ويقول جل وعلا في آية أخرى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فهذا برهان ثاني علم الله سبحانه وتعالى المحيط الواسع بكل الكائنات فلا يعزب عنه مثقال ذره ولهذا جاء ذكر العلم في مواضع كثيرة في تقرير البعث منها الآية التي في أول الحشر الآية التي في أول سبب وقال الذين كثروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين فعلمه سبحانه وتعالى هذا من براهين البعث علمه المحيط الشامل الواسع بكل شيء هذا من براهين البعث ودلائله هذا البرهان الثاني وهو بكل خلق عليم البرهان الثالث قال سبحانه <تصفيق> الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون هذا برهان على البعث محسوس يراه الناس النار وهي جرم يابس النار وهي جرم يابس ومن كمال قدرة الله سبحانه وتعالى أن هذا الجرم اليابس يتقد ويشتعل من جرم رطب من جرم رطب وهو الشجر الأخضر فالشجر الأخضر يخرج منه الله جل على نار يابسة فهذا دليل وبرهان محسوس على قدرة الله سبحانه وتعالى على بعث الأجساد دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى على بعث الأجساد النار النار تشتعل النار تشتعل رأي العين من شجرة خضراء رطبة ويخرج منها هذا الجرم اليابس المتقد المشتعل ويوم القيامة يحصل أمر أيضا في غاية العجب وهو عكس هذا الا وهو أن الله سبحانه وتعالى ينبت جل على وهذا من دليل كمال قدرته ينبت شجرة في أصل الزحيم ينبت شجرة في أصل الجحيم يعني تنبت في وسط النار تنمو في وسط النار طلعها كأنه رؤوس الشياطين تنبت في أصل الجحيم. هذه أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى ومن البراهين على ك... على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون فإذا أنتم منه توقدون هذا البرهان الثالث البرهان الرابع قال ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ هذا برهان رابع على البعث وخلق السماوات والأرض لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فهذا برهان رابع على البعث وخلق الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض اوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم البرهان الخامس قال بلى وهو الخلاق العليم كونه سبحانه وتعالى خلاقا ويصيغه مبالغة أي لكل شيء موجدا لكل الكائنات هذا دليل على البعث خلقه لكل شيء وإيجاده لكل كائن هذا دليل على قدرته سبحانه وتعالى على بعث الأجساد بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهذا هو البرهان السادس فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فهذا البرهان السادس على البعث وهو ان الله بيده ملكوت كل شيء كل شيء ملك لله وتحت تصرفه وتدبيره له الحكم الكوني القدري وله الحكم الشرعي الديني وله الحكم الجزائي فهذه سته براهين اجتمعت في هذا السياق في الرد على من أنكر البعث وقال من يحيي العظام وهي رميم فجاء هذا السياق المبارك في ابطال ذلك بذكر هذه الانواع من الدلائل والبراهين وتجدون هذه الدلائل مفصله تفصيلا جميلا نافعا في تفسير الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تفسير عظيم ننصح كل مسلم بقراءته والاستفاده منه ففي تفسيره لهذه الايات من سوره ياسين بين هذه الحجج حجه حجه وشرح شرحا نافعا مفيدا لطالب العلم قال تذكير العباد بالنشأة الأولى وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة نعم. ومنها أحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها وأن الذي أحياها سيحيي الموتى وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة فمتى أثبت المنكرون لذلك؟ ولن يقدروا على إنكاره فلأي شيء يستبعدون احياءه الموتى هنا برهانان الأول أن تكون كتابته مفصوله في فقرة جديدة البرهان الأول إحياءه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها وأن الذي احياها سيحيي الموتى ثم ذكر برهان آخر قال وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك اولا إحياؤه الأرض الهامدة إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها وأن الذي أحياها سيحيي الموتة هذا من براهين البعث هذا من براهين البعث وجاء في مواضع من القرآن منها الموضع الذي أشرت إليه قبل قليل في سورة الحج قال عز وجل وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت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 وتربو وتنبت من كل زوج بهيج فهذا من براهين البعث وفي آية أخرى قال سبحانه وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إن الذي أحياها لمحي الموتى وهنا يا أخوان ينبغي أن نلاحظ أمراً الا وهو أن ثمة وجه شبه بين احياء الأرض الميتة بالماء وبين بعث الناس من القبور وهو أيضا بالماء في وجه شبه كما أن الأرض الميتة كما أن الأرض الميتة ينزل الله سبحانه وتعالى عليها الماء وعلى اثر نزول الماء تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج فكذلك شان البعث يوم القيامه اذا اراد الله سبحانه وتعالى بعث الاجساد كما جاء ذلك في الصحيحين وفي غيرهما يامر الله سبحانه وتعالى السماء ان تنزل ماءا الله سبحانه وتعالى السماء أن تنزل ماء فينزل الماء تمطر ثم على اثر هذا الماء ينبت الناس ونباتهم وخروجهم من أصل الإنسان الذي لا يبلى وهو عجب الذنب وهو قطعه صغيرة في في أسفل ظهر الإنسان تبقى لا تبلى كل شيء منه يبلى إلا هي فمن هذه القطعة الصغيرة ينبت مثل ما, أن مثل ما أن الزرع والشجر ينبت من قطعة صغيرة جامدة هامدة فأيضا الإنسان ينبت يوم القيامة إذا أذن الله سبحانه وتعالى بنشره وبعثه ينبت من قطعة صغيرة ينزل الماء على الأرض وتروى الأرض بالماء ثم ينبت الإنسان ثم ينبت الإنسان ويخرج ففيه وجه شبه بين البعث وبين آآ آآ نبات الأرض بنزول بنزول الماء. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت إن ذلك إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير فإذا هناك وجه شبه هذا برهان من براهين البعث وهو برهان حسي مشاهد يراه الناس برهان آخر قال وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة فمتى أثبت المنكرون لذلك ولن يقدروا على إنكاره فلأي شيء يستبعدون إحياء الأموات فلأي شيء يستبعدون إحياء الأموات مع ان خلق السماوات أكبر فإذا هذا من البراهين على البعث ومر معنا قريبا في سورة ياسين أو لي... في سورة ياسين أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم وأيضا قال سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وفي أواخر سورة الأحقاف أيضا قرر هذا الدليل تقريرا واضحا قال سبحانه وتعالى أولم يرى الإنسان أو لم يروا أن أو لم أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر ولم يعيب خلقهن بقادر على أن يحيي الموتى أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيب خلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلا فهذا برهان هذا برهان قرر فيه سبحانه وتعالى البعث وقدرته سبحانه وتعالى على خلق السماوات والأرض أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن لم يعي أي لم يصبه تعب مثل قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ولم يعيا بخلقهن أي لم يصبه تعب أو نصب بخلقه للسموات بقادر على ان يحيي الموتى فهذا برهان من براهين من براهين البعث ودلائله يقول الشيخ رحمه الله فمتى أثبت المنكرون لذلك متى اثبت المنكرون لذلك ولن يقدروا على انكاره لن يقدروا على انكار ان الله هو الذي خلق السماوات وخلق الارض وخلق الجبال لا يقدرون على انكار ذلك فلي شيء يستبعدون احياء الموتى مع ان خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس فهذا برهان اخر من براهين البعث نعم وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد وهذه الطريقة مر معنا شيء من الأمثلة لها في الآيات الماضية وهو بكل خلق عليم وايضا الآيات التي في أوائل سورة سبا وأيضا الآيات التي ختم الله سبحانه وتعالى سورة, سورة القيامة أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن وقفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى فهذا من البراهين ذكر حكمة الله وكمال علم الله سبحانه وتعالى وأنه لا يليق به سبحانه وتعالى أن يترك الخلق سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون والذي ينكر البعث هو بإنكاره للبعث يطعن في حكمة الله لأنه لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون الناس على قسمين قسم صالح يحب الخير يساعد الناس يعبد الله يقوم بالبر يجسني بالمنكرات وآخر ظالم وباغي وعاتي يعتدي على الناس في الدماء وعليهم في الأموال وعليهم في الأعراض ويعتدي أيضا على حقوق الله سبحانه وتعالى ويتطاول على الله على عباده ويظلم ويبغي إلى آخره ثم يموت هذا ويموت هذا هل من حكمة الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه النهاية هل, هل, هل, هل, هل, هل تكون حكمة الله أن تكون هذه النهاية هذا يموت وينتهي وهذا يموت وينتهي لا هذا يبعث ويجازى أحسن الجزاء ويثاب أعظم الثواب على بره وإحسانه وصلاحه وذاك يبعث ويعاقب على ظلمه وبغيه وعدوانه فلا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى أن يترك الناس سدى قيل في معنى سدى أي لا يؤمرون ولا ينهون وقيل في معنى سدى أي لا يبعثون هذا لا يليق بحكمة الله لا يليق به بحكمة أن لا يأمر ولا ينهى يخلقهم سدى دون أن يؤمروا ودون أن ينهوا وأيضا لا يليق بحكمته أن يتركهم سدى لا يبعثون ولهذا يوم القيامة إذا دخل أهل النار النار يذكر لهم هذا الأمر تعينا وهطعنهم في حكمة الله سبحانه وتعالى وادعاهم أن هناك لا بعث وقرأوا ذلك في أواخر سورة المؤمنون لما ذكر الله سبحانه وتعالى القيامه ونفخ الصور وقيام الناس لرب العالمين وأنهم فريقين فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون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 ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتختموهم سخريا حتى سوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين والخطاب موجه لهؤلاء المنكرين للبعث المنكرين للجزاء للحساب قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعقلون تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا هذه كلمة تقال لهم في النار هذه كلمة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 فهذه كلمة قال لهم يوم القيامة أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون الذي يدعي أنه لا بعث هذا ينكر حكمة الله ينكر حكمة الله سبحانه وتعالى لأنه لا يليق بأحكم الحاكمين أن يترك الخلق هكذا سدى وأن يتركهم باطلا وأن يتركهم هملا هؤلاء يطيعون وهؤلاء يعصون، ثم تكون النتيجة كلهم يموتون وينتهي الأمر هذا لا يليق بحكمة أحكم الحاكمين ولهذا من طرائق تقرير البعث والمعاد من طرائق تقرير البعث والمعاد إثبات الحكمة حكمة الله وعلمه الشامل وقدرته سبحانه وتعالى وهذا يذكرنا بفائده وهي أثر معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته على العبد في صلاح عقيدته وعمله وسلوكه نعم ولهذا الشيخ قال وهذا طريق, وهذا وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد. لأن هذا باب واسع وهو معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وحكمته جل وعلا نعم ومما قرر به البعث ومجازات المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم ما أخبر به من أيامه في الأمم الماضين والقرون الغابرة وكيف نجل الأنبياء واتباعهم وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث ونوع عليهم العقوبات وأحل بهم المثلات فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده ليهلك من هلك عن بينا ويحيى من حي عن بينا هذا أيضا برهان وطريقة من وطرق القرآن في تقرير البعث ألا وهي المجازات مجازات المحسنين بالإحسان والمسيين بالإساءة في شيء رآها الناس وشاهدوا وعلموه في الدنيا وكذلك أخذوا ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد والله سبحانه وتعالى نوع في الدنيا عقوباته للظالمين منهم من خسف به الأرض ومنهم من اغرقه ومنهم من اهلكه بالصاعقه ومنهم من اهلكه بانواع العقوبات والمثلات فتنوعت العقوبات في الدنيا لاهل الظلم والبغي والعدوان وراءى الناس من ذلك شيئا كثيرا ولا يزالون يشاهدون والله سبحانه وتعالى يملي للظالم ولا يهمل واذا اخذه اخذه بغته فهذا من البراهين وايضا من البراهين تأييده سبحانه وتعالى لأولياءه ونصره لهم وتوفيقه لهم وعونه وتسديده هذا كله من من البراهين والدلائل وهذا جاء في القرآن كثيرا ونأخذ مثالا واحدا على ذلك لكي لا نطيل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد قال وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أَإِنَّا لفي خلق جديد اولئك الذين كفروا بربهم والالئك الاغلال في اعناقهم والالئك اصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثولات قبل هذا برهان حي وبرهان ظاهر العقوبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى بالأمم السابقة كافية في هؤلاء الا لا يستعجلوا عقوبة لهم يكفيهم عبرة أن يروا الأولين والسابقين وأن يعتبروا بالأمم السالفين وكما يقال السعيد من اتعظى بغيره والشقي من التعض به غيره فهذا من البراهين إشارة الله عز وجل وذكره للمثلات والعقوبات السابقة وما أحله الله عز وجل بالظلمة والعتاه والبغاه هذا من براهين, أن من براهين البعث ودلائله نعم. ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا كما ذكره الله عن صاحب البقرة والالوف من بني إسرائيل والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وقصة إبراهيم الخليل والطيور وإحياء عيسى بن مريم للأموات وغيرها مما أراه الله عباده في هذه الدار ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار وأن العباد لا بد أن يردوا دار القرار إما الجنة أو النار وهذه المعاني ابداها الله أعادها في محال كثيرة والله أعلم بالأمس انتهينا مبكرين فاليوم لعله يكون تعويضا هذا البرهان الأخير هذا البرهان الأخير من البراهين على البعث وهو برهان حسي في أمور مشاهدة ووقائع رآها الناس وعاينوها وشاهدوها دال على البعث ألا وهي إحياء الله سبحانه وتعالى لاناس ماتوا وفارقوا وفارق الحياة احياهم الله سبحانه وتعالى بعد أن أماتهم فهذا برهان حسي وشاهد على قدره الله سبحانه وتعالى على البعث والشيخ اشار الى بعض الامثله على ذلك قال ومن ذلك ما ارى الله عباده من احيائه الأموات في الدنيا كما ذكر الله كما ذكره الله عن صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وقصة إبراهيم هذه كم قال عن صاحب البقرة هذا واحد وعن الألوف من بني إسرائيل والذي مر على والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وقصة إبراهيم الخليل والطيور هذه كم أربعة هذه أربعة أعيدها مرة ثانية الأول صاحب البقرة الثاني الألوف من بني إسرائيل الثالث الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها الرابع قصة إبراهيم هذه أربعة الرابعة هذه ناتي إليها احياء عيسى هذه سناتي إليها هذه أربعة كلها ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة كلها ذكرت في سوره البقره وهي براهين محسوسه على البعث وفي البقره ايضا برهان خامس من هذا القبيل فاجتمع في سوره البقره خمسه براهين اجتمع في سوره البقره خمسه براهين محسوسه على البعث الأول من, من من من هذه البراهين ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فهذا برهان برهان محسوس وهو آية وقوله فادارأتم فيها في قصة كانت بين بني إسرائيل قتل رجل رجلا وألقاه عند بيت آخر واختلفوا من القاتل وصار بينهم خصومة وتطاحن واشتد الأمر فقال لهم بعضهم لماذا هذا التطاحن وعندكم موسى رسول الله عليه السلام لماذا لا تسألونه فسألوه فلما جاءوا وسالوه قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا قال الله يامركم أن تتخذوا بقره تذبحوا بقره يعني من خلال ذبح البقرة سيظهر فقالوا أن تسخر بنا تتخذنا هزوا ثم شددوا على امرهم قالوا بين لنا لونها بين لنا كذا بي لنا كذا الى ان قال سبحانه وتعالى واذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها يعني خذوا جزء من هذه البقرة التي ذبحتموها واضربوا بها هذا الميت فضربوه أخذوا جزءا من البقرة وضربوا به الميت فقام وقال هذا الذي قتلني ثم رجع ومات ثم قام وقال هذا الذي قتلني ثم رجع ومات والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلن اضربوه ببعضها كذلك يعني هذه القصة التي رأيتم كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لألكم تعقلون هذه الآية التي رأوها هؤلاء وشاهدوها عيانا بيانا أمامهم حجة ظاهرة تحيي القلب الميت ماذا صار لهم على إثرها ثم قست قلوبكم لا إله إلا الله يعني آية عظيمة عجيبة رأوها عيانا بيانا رجل أمامهم ميت قام وقال هذا الذي قتلني ثم مات قال كذلك يريكم آياته لعلكم تعقلون ما الذي حدث بعد ذلك منهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة نسأل الله العافية والسلامة هذا واحد الثاني قصة الألوف من من بني قصة الألوف من بني إسرائيل وهذه أيضا ذكرها الله سبحانه وتعالى قال ألم ترى إلا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر, حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن, إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يذكرون خرجوا من ديارهم يعني خرجوا من بلدان قيل أصيبت بلدانهم بوباء طاعون وأمراض وأسكان فخرجوا فرارا من الموت فارين من الموت فأراهم الله سبحانه وتعالى آية قال لهم الله موتوا فماتوا أجمعين لم يبق فيهم نفس تنفس ماتوا أجمعين قيل أربعة آلاف وقيل ثمانية آلاف وقيل أربعين ألف اختلف في عددهم الله أعلم بعددهم ماتوا أجمعين قال لهم الله موتوا ثم أحياهم ماتوا ثم عادوا للحياة مرة ثانية هذا فضل لله سبحانه وتعالى على هؤلاء باب من أبواب الشكر إن الله لدى فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فهذا برهان ثان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 قالوا لن نرى الله قالوا لك حتى نرى الله جهرة فأنزل الله عليهم صائق أماتتهم أنزل الله عليهم صائق أماتتهم ثم أحياهم جل وعلا لعلهم يشكرون الله سبحانه وتعالى فهذا برهان ثالث حسي على البعث ذكر في سورة البقرة البرهان الرابع قصة صاحب القرية قال جل وعلا أو كالذي مر على قرية وهو معطوف على قوله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحي وأميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق بات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين هذه الآية فيها برهنان على البعث بعدها قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروسها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها والصحيح أن هذا الرجل عنده شك في البعث ليس نبي ولا صالح وإنما رجل عنده شك في البعث وفي الآية ثلاثة براهين على على ذلك الأول هذا قال أن يحي هذه الله بعد موتها ما الذي حصل؟ فأماته الله مئة عام مئة عام كاملة ميت فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث؟ وكان كما ذكر في بعض التفاسير أماته الله في أول النهار في بداية النهار ثم بعثه قال كم لبت قال يوما أو بعض يوم الشمس أو شكت على المغيب أو آخر اليوم فقال يوم أو بعض يوم لأنه يذكر نفسه عندما غاب عن الدنيا في أول النهار واستيقظ في آخر النهار قال يوم أو بعض يوم قال كم لبث قال يوما أو بعض يوم قال بل لبث مئة عام قال بل لبث مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم لم يتغير قيل كان معه فاكهة ومعه عصير وبقيت على حالها لم تتغير العصير لم يصبه تغيير والفاكهة والطعام الذي معه على حاله ما تغير بدون حافظات وبدون أي شيء مئة سنة باقي على حاله لم يصب أي تغيير لم يتسنه فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك وهنا جعله الله سبحانه وتعالى يرى آية بعينه وانظر إلى حمارك حماره كان ميتا متقطعا متبعثرا وانظر إلى حمارك وانظر إلى حمارك ولنجعله آية للناس وانظر إلى العظام، اراه الله سبحانه وتعالى إياها. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي كيف نرفعها ونجمع بعضها إلى بعض، كيف ننشرها قراءة، أي نبعثها، كيف ننشزها ثم نكسوها لحمه. وكان يرى هذا التخليق أمامه. العظام تجتمع واللحم يجتمع والأمور تلتئم. إلى أن قام الحمار، حيا مخلوقا أمامه رأى ذلك. أراه الله سبحانه وتعالى ذلك كيف ننشزها ثم نفسها لحما فلما تبين له هذا من دليل أنه كان غير متبين له شاك فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير رأى شاهد بين على ذلك أمامه حسا الدليل أو الشاهد الخامس في سورة البقر قصة إبراهيم فالآية التي تلي هذه الآية وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى وإبراهيم لا, لا شك عنده إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لا شك عنده ولا ريب ولكنه أراد أن يتحول إلى زيادة إيمان من حق اليقين إلى عين اليقين هو عنده حق اليقين موقن بأنه الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى لكنه أراد أن يصل إلى درجة عين اليقين يرى ذلك بعينه لا عن شك وإنما زيادة إيمان ولهذا قال غير واحد من فسرين بلى ولكن ليطمئن قلبي أي ليزدد إيماني قال سبحانه وتعالى واذ قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطيف. فصرهن إليك اجمعهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء يعني قطع هذه الطيور قطعا قطعا واخلطها ببعض امزجها ببعض ثم اذهب إلى أربعة جبال حولك أقل أو أكثر واجعل على كل جبل منهن جزء خذ مجموعة من هذه الأشلاء والقطع واجعل على هذا الجبل جزء وعلى هذا الجبل جزء وعلى هذا الجبل جزء والاخر جزء قطع ريش ودم وعظام وكلها مختلطه ممزوجه ببعض ثم ادعهن ياتينك سعيا وهذا راه ثم ادعهن ياتينك سعيا ادعوا هذه الطيور وهي على هذه الحال وهي مفرقه ياتينك سعى وراى ذلك عليه الصلاه والسلام عيانا جاءت هذه كلها اليه الريش الدم اللحم العظم وكل هذه كل جزء رجع إلى مكانه الدم إلى مكانه العظم إلى مكانه الريس إلى مكانه كل شيء إلى مكانه تركبت كلها كل جزء في مكانه أمامه يرى ذلك أمامه ثم جاءت وأصبحت سوية كما كانت ويرى ذلك عليه السلام ثم دعوهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وعلم أن الله عزيز حكيم فهذه خمسة براهين حسيه على البعث في أمور مشاهدة معاينة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة والسادس احياء عيسى للموتى في قوله وابرئ الأكمه والابرص صوحي الموتى بإذن الله فهذا أيضا برهان من البراهين على على البعث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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته فنتدبر هذه الآيات من خلال القرآن ليكون هذا أمكن لثبوت هذه الدلائل وثبوت هذه الحجج زادنا الله جميعا علما وبصيرة في دينه وهدانا إليه جميعا صراطا مستقيما والله علم صلى الله وسلم على رسول الله تزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق ونفعل الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين المسلمين أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم